Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanan ila yawmid din wa katira wa ba'd yusamma ladima samma ams yusamma alyawm سمع البيت الثالث والرابع السمع الذي لم يسمع امسا <تصفيق> عدل ضابط <تصفيق> سلام سمعت أمس غيره ها ولم ي... في ضبطه ونقله احسنت لماذا بدأ بتعريف الحديث الصحيح دون غيره عنه؟ طيب هذا تعليل أول لشرفه لأنه لا خلافة في الاحتجاج به <تصفيق> وانه ارفى من الحديث الحسن كم جعل للصحيح من قيود كم قيدا جعل لهم وهي احسنت يمكن تقسيم هذه الشروط الى احسنت ما هي شروط الثبوتيه؟ قوله وهو متصل ما هو المتصل؟ باشتراط الاتصال ماذا أخرج أه؟ المنقطع بجميع أنواعه الجلي منه والخفي مثال الجلي الذي أخرجه بتعريف المتصل المرسل المعلق لا ها هو التضل والمعدل المنقطع والمعلق والخفي والمدلس والمرسل الخفي إسناده ما هو السند ما هو السند حكاية طريق المتن أو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن ولم يشذ ما هو الشدود لغة حسن اصطلاحا مخالفة المقبول يدخل فيه ماذا ها. فضل يعني من يصحح حديثه ومن يحسن حديثه بمعنى من يحتج بحديثه لمن هو أولى منه أولى منه ما معنى لمن هو أولى منه ها. وصفا أو عددا مثال الوصف ثقة حافظ أو صدوق يخالف ثقة العدد يخالفه جماعة لمن هو أولى منه أو يعلم ما هو المعلم يقضى في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه والمعلم ينقسم إله قادحه وغير قادحه سبب خفي كيف يعرف هذا السبب الخفي الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى يرويه عدل يرويه عدل ما هو العدل الفسق أحسنت المسلم أخرج ماذا؟ الذي يرأيك يلا هاي الكافر طيب هذا الشرط متى يشترط؟ شرط الإس... محمد عند الأداء لا عند التحمل ما معنى الأداء ومعنى التحمل؟ معنى الأداء ومعنى التحمل التتلمد والآخر هذا التحمل والسماع والأدى هو بذل العلم التحديث وتعليم الناس فالإسلام يشترط عند الأدى لا عند التحمل لماذا اشترطنا الإسلام الكافر ليس بعادل ولأن الرواية شرف وهو قد فقد هذا الشرط المسلم البالغ خالص بذلك لماذا اشترطوا البلوغ لماذا اشترط البلوغ في العدالة الصبي في حال من المنيات لا يحترز مما يشينه شرعا وعرفا وربما يتراه يرتكب ما لا يجز له شرعا أو ما يمنع منه عرفا لأنه صبي ويرى أن الناس لا يؤاخذونه كمؤاخذة الكبير مسلم بالغ عاقل العقل المجنون المطلق هذا الذي هو مستمر لا يقبل حديثه مطلقا والمتقطع على التفصيل إذا كان في حال تحمل في حال إفاقته وأدى في حال إفاقته فهذا مقبول وإلا فلا السالم من أسباب الفسق السالم من أسباب الفسق لا ليس في مقدمة المجروحين أنا قلت في مقدمة المجرحين مقدم المجرحين في هذا الموطن في كتاب المجرحين نعم لكن مش مقدم المجرحين فيما أذكر أنه في ترجمة زياد بن أبي في كتاب المجرحين نعم ليس مقدم المجرحين الظهر أنه في ترجمة زياد بن أبي نقل إجمع هناك أيوه نعم الفساق أجمع المحدثون على عدم قبول رواياتهم خارم المروءه ما هو ما هي المروءه ما هي المروءه احسنت او ما ترك ما يدم به عرف احسنت طيب قوله وخارم المروءه هل هذا يترك به حديث الراوي اذا ارتكب خار من خار المروءه وما هو الضابط في هذا؟ نعلم طيب وقفنا هنا في قلم هنا ممثل الشاذ ما دام انا الصبور رجاء اصطلاقا معنى ان الشاذ مخالفه المقبول لمن هو اولى منه عندنا حديث يرويه سعد بن ابراهيم عن طلحه عن ابن عباس عن ابن عباس في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هذه المقارب ليرويه عن سعد بن إبراهيم شعبة والثوري معروف سفيان ثوري وشعب بن الحجاج خالفهم أراوين هنا اسمه إبراهيم ابن سعد يرويه عن أبيه عن طلحة عن ابن عباس ذكر الفاتحة والسورة هذه الرواية عند النسائل الآمن شعب إمام حافظ كبار المحددين أول من تكلم في الرجال بكثرة وإلا قد تكلم السلف قبل والثوري إمام الحج إبراهيم مسعى الثقة فهذان أرفع منه وصفا وأكثر منه عددا إضاقة إلى أن روايتهم في البخاري فهي مرجحة على هذه الرواية التي عند. النسائل فحكم جماعة من أهل على هذه الزيادة الشدود واضح؟ واضح المثال؟ هذه الزيادة شابة بعض أهل العلم يرى أنها زيادة الثقة وهذا الأمر لن نخلط فيه ولذا نبين أمر هو أن الشدود اشترط فيه اتحاد المخرج اشترط فيه اتحاد المخرج بمعنى أن يكون الشيخ المختلف عليه واحد أما إذا كان هنا إسناد وهنا إسناد لا يقال بقاعدة الشدود والإلة لابد أن يكون الشيخ المختلف عليه واحد من هو الشيخ المختلف عليه هنا؟ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الله بن عباس الحديد واضح؟ فإذا اختلف الشيخ واختلف السند فهنا يحكم بكل سند على حسب القواعد بعض العلماء يقول يحكم بالشدود ولو كان السند المختلفة هذا لا يعرف من المحدثين قد قال هذا حديث شاد لكن ليس على التعريف الذي ذكر ليس على التعريف الذي ذكر قد يريدون للشاد أنهم مخالف لبقية الأصول مثال آخر في هذا الباب حديث طيب يرويه معاوية ابن صالح هذا في صحيح مسلم هنا صحيح مسلم يرويه معاوية ابن صارح عن ربيعة ابن يزيد عن عقبة عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة عن عمار في الوضوء الحديثي صحيح في الوضوء الذكر الذي بعد الله وحده لا هذا في صحيح مسلم بهذا اللفظ جاءت هذا عندنا الشيخ المختلف عليه من هو معاوية ابن صالح يروي عنه عند التلمذي زيد ابن الحباب يرويها عن معاوية ابن صالح عن ربيع عن هذه عن, عن ربيع عن, عن أبي إدريس عن هم بإسقاط من عقبة إسقاط غربة، وبالزيادة، اللهم اجعلني من التواذيب إلى آخر الحديث حكم بعض الحفاظ على زيادة الترمذيب، وهذا عند الترمذيب، بالشذور. وذلك أن عبد الرحمن بن مهدي أحفظ بكثير من زيد بن الحباب. زيد بن الحباب بعض أهل عبنه كان صدوق يخطئ، كما في تقريبه. وصدوق يخطئ بعض أهل عبنه ضائف حديثه، على التسليم لأن حديثه حسب. لان حديثه حسن عبد الرحمن بن مهدي ثقه حافظ حجه امام من كبار الحفاظ الشيخ ابن امام ومن تلاميذ سفيان الثوري وزيد بن الحباب صدوق فعلى قاعده الشذوذ والعله يحكم لهذه زياده الشذوذ وهذا حكمه جماعه من الحفاظ وحكم التمذي على هذه على هذا الطريق الحديد من طريق زين التباب الاضطراب بالاضطراب مره يذكر وعقبى ومره لا يذكر فهذا مثال اخر وهنا الشرط كذلك موجود وهو اتحاد المخرج اتحاد المخرج لان هنا لماذا نقول هنا الشذوذ لماذا ما يقال ان هذه زياده ثقله هكذا يقول الفقهاء والقصوليون يقولون هنا زيادة الثقة الجواب لا هذا الراوي حدث بالحديث أخذ عنه هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي وزيد من قد يكون غيرهم ولو كانت محفوظة على هذا الراوي لكان أولى بحفظها من عبد الرحمن بن مهدي الذي هو الثقة الحافظ الحجة الإيمان في هذا الفن فعادم ذكرها يدل على أنها غير محفوظة على الشيخ وزيادته هواها من هذا الرابع واضح أنه هو زيد ابن الحباب فيشترى في الشدود اتحاد المخرى عندما قلنا وصفاً أو عدداً هذا على سبيل إجماع وإذا نحن ركحات أخرى عند المحدثين ما أريد أن نستطرب فيها مثلاً كأن تكون الرواية في الصحيح تكون الرواية في الصحيح الزيادة مثلاً وغير الزيادة خار الصحيح فهذه المرجحات أنها زيادة ثقة ولا يحكم عليها مشكلة. وقد يكون بالعكس مثل هنا النقصان في الصحيح والزيادة خارج الصحيح فرواية صاحب الصحيح من المرجحات واضح؟ أمر آخر قد يكون الراوي الذي زاد الزيادة من, تل... من من أهل بيت الشيخ المختلف عليه مثل هنا إبراهيم بن ساعد يرويه عن من؟ عن أبيه سعد إبراهيم وعادة أن الشيخ يخص أهل بيته بما يخص به غيره لأنه دائما في البيت وربما يعطيه أكثر من غيره فهذه من المرجعات أنا قد ترجع ترى أن شجل الباني حكم على هذه الزيادة بالحسن هناك اعتدارات لأن هناك قواعد يعني متفق عليها بين المحدثين لكن عند التطبيق يختلفون الآن المتفقون على أن الشدود مخالفة المقبول لمن هو أو منه نأتي لهذا التعريف بعض أهل الأن يقول بالتطبيب على هذه الزيادة يحكم عليها بالشدود وبعضهم يقول لا هناك مرجحات أخرى مثل إبراهيم بن سعد كونه من بيت سعدي بن إبراهيم وكون هذه الزيادة رواها النسائي والنسائي من أعيمة لير ولن يعتقد بها لم يعترض لها فهذا يقولون أنه من النرجحات وقد يكون الراوي الذي يروي الزيادة ويخالفه جمع تقبى زيادته ولا نطبق هذه القائلة لماذا؟ لأننا نعتمد قواعد أخرى كأن يكون من أثبت الناس شيخي مثاله مارك الإمام مارك أثبت الناس في نافع واضح أثبت الناس في نافعه الإمام مالك قد يخالفه الإمام مالك جماعة جماعة عن نافع مثلا المالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة عن نافع مرفوعا بدون ذكر ابن عمر فهذا مرسل هذا متصم واضح هنا ليس من السهم أن يقال أن رواية الثالثة شادمة ليس من السهم أن أئمة في الحكم على زيادات الحفاظ الكبار بالشذوب وأحيانا لهذا الإمام الدرقطني يكثر ويقول في مثل هذا محفوظ بالوجهين لماذا؟ الإمام الحافظ الحجة ليس من السهم أن تحكم عليه بالخطأ خاصةً وأن مالكاً له مزية في نافا وهو أنه أثبت الناس في شيخه ما معنى أثبت الناس في شيخه أي أنه أحفظ الناس لحديث هذا الشيخ أحفظه غيره ولا ينقض هذا الوصف إلا بكثرة المحفوظ عنه أي الذي يرويه نافا أكثر ما يحفظه مال وإتقاله لذلك المحفوظ فهو أتقى من الذي تساعد فيه مثلاً او عبيد الله ابن عبدالله عمد أو غيره بمن يربيه عن نافع فهذا كذلك له اعتبار لأن الطالب قد ياتي يقول المقبول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يحتمى هذه الزيادة بالشذور وتجد كلمة الحفاظ يخالف ذلك فله اعتبارات لكن هذه القاعدة مخالفة المقبول لمن هو أولى منه هذه القاعدة تكتنفها طواعد أخرى لابد من اعتبارها مثل الجرح المفسة مقدم على التعديد هذه قاعدة، لكن هناك اعتبارات أخرى كون الذي عدله من بلديه هذا معتبر كون الذي عدله معاصراً والذي جرحه متأخر هذا معتبر كون الذي عدله إمام معتدم والذي جرحه متشد هذا معتبر كون هذا الراوي المجرح مخرج له في الصحيحين هذا كذلك له اعتبار فإذا كل قاعدة تجد لها استثناءها أو تنسلها طوائق لا لابد من امتبارها عند النظر في الحديث أو عند النظر في الرواة عند النظر الأحد التصحيحاً وتعليلاً أو في الرواة جمحاً وتعديلاً هذا يؤمن الغفاق ويؤمن المحدثون وأهل التخصص في مثل هذا المطار مثلاً إمام بخاري على سبيل المثال نحن الكلام الشيء بالشيء يذكر الإمام البخاري إمام حافظ وقال فيه كمش المطار ولما ترجم الحافظ القريب قال جبل الحفظ لكن إذا تكرم في عهل الشام وقعت له الأوهَام إذا تُكلم الإمام البخاري في عهل الشام وقعت له الأوهَام فجعل البخاري وتكلم في رامٍ في عهل الشام معتدل إمام bright وخالفه غيره مثلا خالفه على سبيل المثال علي بن المدين هذي إمام البخاري إمام وعلي بن المدين فماذا تصنع؟ هنا إذا كان الراوي الشامياً علمنا أن البخاري يتقع له أوهام خاصةً إذا خالف البخارية في أهل الشام شامياً مثل دوحين أو أبو موسفق هما شامياً وهما متخصصان في رواة أهل الشام الشاهد أن هذا كلام دوحين مثلاً يقدم على كلام البخاري في الشامي لكن على سبيل الإطراق لا البخاري ارفع بدرجات من دحي وأرفع من أبي مسلم بدرجه لكن عند نقط التراجع مثل هذا الذي ذكر يعتبر عند الحفاظ وعند الحديث عند اهل السماع مثل بلدي الراوي مثلا معاصره الراوي مثلا درجات الائمه في النقد ولا هو هذا يعني مما يؤخذ في عين الاعتبار واضح أكوان هذا الباب التنفيذ فقط من أجل أن يصلح الكلام على الشدود في درس خاص يقول هنا رحمه الله تعالى يرويه عدل ضابط هذا الشرط الأخير من شروط الحديث الصحيح أن يكون رويه ضابطا والضبط يعرفه أهل العلم بأنه مقسم إلى قسمين لأن التعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالتقسيم وقد يكون بالثمرة وقد يكون بالمثال فهنا جاء الحفاظ وعرفوا الضبط بتقسيمهم فقالوا الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب وأول من قسم هذا التقسيم هو الإمام يحيى بن معين من حيث التقسيم أما من حيث الوجود فموجود أبو هريرة ضابط ضبط صدر وعد الله بن عمر ضبط كتاب ضبط الصدر هو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استخضاره متى شاء هذا ضبط الصدر بمعنى ما يكتب إنما يعتمد على ماذا؟ على حفظه وهناك كان من الأئمة من هو أعمى ومنهم من هو أمي الإمام قتاده ابن دعام السدوسي وليد اكمه معنى وليد اكمه وليد وليس له بصر وليد ليس له بصر مع هذا في ترجمته هو من كبار الحفاظ كيف يحفظ اين الحفظ عند هذا حفظه في صدره هذا يسمى ضبط صدر الامام الشعبي الامام الشعبي يكتب بعدني ايمن الامام الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ما ما يعرف يكتب ما كتبت صوداء في بيضاء ويقول نسيت من العلم ما لو علم به بعض الناس لكان به عالم ينسى يعتره النسيان وأستطيع أن أحدثك من الشعر شهرا لا أعيد هذا ضبط ماذا؟ ضبط صدر وهكذا كثير من الحفاظ الإمام البخاري كان يسمى الحديث بالشام ويكتبه في العراق يكتبه في العراق تعرفون مسافة بين الشام والعراق في الزمن الأول احتاج أشهر ما هو الآن ساعة ثم تريد أن تكتب ما قاله يعني أهل مطار الشام يمكن تنسه مع التدريع متى موعد الطائرة أو متى الرجوع أو, أو نحو ذلك هذا يسمع الحديث الشام يكتبه في العراق يسمعه في العراق يكتبه بخراسان وحين لا يكتب إلا إذا رجع إلى بلدي يدل على شدة الحفظ وأنت تظن أنه يسمع حديثين او ثلاث حين يسمع ألف حديث ألف حديث بأساندها هذا يسمى ضبط صدر وهناك ضبط كتاب ضبط كتاب بمعنى أن الراوي عنده كتاب يعتمد عليه ويحدث منه ويرجع له دائما أكثر المحدثين لهم كتب لكن منهم من يرجع إلى كتب عند المراجعة أو عند التأكد هو محفوظ عنده لكن هذا يكتبه قد يحتاج إليه. قد يحتاج إليه وضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ أن أدخله أو أدخل فيه الحديث وقابله على أصل شيخه أو أصل معارض إلى أن حدث منه أصل معارض على الشيخ يعني. لابد من مقابلة الكتاب الذي كتبه على أصل الشيخ حتى إذا كان هناك سقط تصحيف تحريف زيادة نقصان يصحح وشدد الأئمة في مقابلة الكتب هذا ضبط الكتاب كيف يعرف الضبط ضبط الراوي كيف يعرف يعرف بتنصيص الأئمة الأئمة ينصون أن هذا فلان ضابط فلان ضعيف فلان خفيف الضبط فلان حافظ فلان حافظ لحديث فلان ولا يحفظ حديث فلان الأمر الثاني بالاختبار يختبرونه يأتون إليه ويختبرونه يسألون عن بعض الأحاديث يدخلون أحاديث في أحاديث ينظرون هو حافظ لحديثه أو لا كما صنع الإمام بن معين معه أبن عيم الفضر بن دوكين وكما صنع محدث بغداد مع الإمام البخاري على خلافهم في القصة الأولى والثانية وكما صنع مع ابن عجلان وهكذا غيرهم يختبر الراوي وبمجرد الاختبار يعرف هل هو ضابط أو لا هناك طريق آخر سبر حديث الراوي يأتون إلى حديث الراوي يريدون أن يعرفونه مثلا ومات ما عندهم كيف يعني يمتحنونه وليس للمحدثين كلاما في ماذا يصنعون؟ يجمعون حديثه على شيوخه ويقارنون حديثه بحديث أقرانه واضح؟ يقارنون حديثه بحديث أقرانه فإن كانت أكثر رواياته موافقة لأقرانه الثقات دل على ضبطه المخالفة اليسيرة لا تضر لأنه ما من راو إلا ويهم حتى الأئمة الكبار جرب كما يقول الإمام مسلم الوهم على كبار الحفاظ فيأتون إلى حديثه وينظرون في هذه الأحاديث التي يرويها عن شيوخه ويقارنونها زملائه من الثقات فإن كانت الأكثر الموافقة حكم عليه بالضبط على حسب الموافقة والمخالفة وإن كانت الأكثر المخالفة حكم عليه بقلة الضبط وهذه القلة قد تكون تنزيله إلى الضعف وقد تنزيله إلى درجة الإتقان وقد تنزيله إلى درجة الترك والرد بأن يكون ضعيف جدا هذه طريقة أخرى من طرق الضبط واضح وضبط الكتاب يعرف بتنصيص الأئمة يقولون فلان كتابه صحيح وهو ضابط ضبط كتاب كما قيل في ابن ديزيل يقال له إبراهيم بن يزيد بن ديزيل الظاهر هذا كان ضابطا ضبط كتاب حتى يقول لثقته بكتابه لو كان أحمد عن يميني ويحيى عن شمالي وكتابي في يدي ما باليتم لأن الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين كان يضرب بهم مثل في معرفة الحديث وفي معرفة الرواه حتى أن بعضهم رحل إلى العراق فكتب إلى أهله وصلت إلى العراق وقبلني أحمد ويحيى يعني تزكي قبلني أحمد ويحيى وقيل في ابن ديزيل هذا لو جاء الحديث الذي في إسناده ابن ديزيل أن يؤكل الخبز لوجب أن لا يؤكل لصحة كتابه هذا يعرف بتنصيص الأئمة أو يعرف كذلك بتتبع أحاديثه ومقارنة بحديث غيره فيعرف أنه لا يحدث إلا من كتاب وأن هذا الكتاب صحيح واضح يا هذا ضبط هذا الضبط والمراد يرويه عدل ضابط أي تام الضبط ولا يشترط أن يكون من كبار الحفاظ لا يشترط أن يكون كبار الحفاظ أن يكون تامضت بناعنا أن حديثه صحيح أكثر أحاديثه صحيحة والوهم في أحاديثه يسيرة لأن الثقة قد يهم قد يهم الثقة لكن قد يقول قائل أحيانا نجد في التراجل ثقة يهم تجدون هذا أو له أوهام طيب لو قال قائل أليس كل ثقة يهم الجواب بلا لكن لما زاد الوهم عن الحد المغتفر تعينت الإشارة إليها الآن تجد أحياناً فلان ثقة هل معنى ذلك أنه لا يهم مطلقاً؟ الجواب لا لكن وهمه مغتفر يسير ثقة يهم معنى ذلك أن هذا الوهم زاد عن الحد المغتفر زاد عن الحد المغتفر فتعين التنبيه عليه ماذا تستفيد منها؟ تستفيد منها إذا خالف تعرف أن هذا قد يكون من أوهامه لأنه قد نبه الأئمة على أنه يهي فإذا رأيت مخالفة في الحديث فلا تتردد في الحكم على أن هذا الوهم من هذا الراوي طيب هذا التعريف الذي ذكره المصنف هو تعريف الصحيح لذاته تعريف الصحيح لذاته وهناك صحيح لغيره ما معنى صحيح لذاته؟ أي لذاته هذه الطريق فقط لهذه الطريق حكمنا عليه بالصحة لكن هناك صحيح لغيره ما معنى لغيره؟ أي لا يكون صحيحاً بذاته فيه ضعف لكن هذا الضعف جبره... جبرته طرق أخرى فقوته ورفعته من حيز الحسن إلى حيز الصحة ولهذا قال الحافظ في النزهة في النخبة فإن خفى الضبط فهو الحسن ويصحح لكثرة طرقه يصحح لكثرة طرقه أي الحسن لذاته جاء طريق حسن لذاته وآخر حسن لذاته وثالث ورابع هذا يرتفع من الحسن الى الصحة هذا صحيح لغيره يقال له صحيح لغيره وما الناظم رحمه الله تعالى هو الحسن لذاته قال صحيح لذاته يرويه عدل ضابط عن مثله قوله عن مثله هذا فيه إشارة إلى أن العدالة والضبط لا بد أن تتوفر في جميع رواة السند في جميع رواة السند أن يكونوا عدولاً ضابطين وأن يكونوا متصل في جميع طبقات السند وأن ينتفي الشذود والعل كذلك واضح؟ فإذا اختل بمعنى أن يرويه ثقة عن ثقة عن ثقة عن, ثقة عن صبوق عن ثقة ماذا يحكم عليه؟ حسن مع أنه أكثر روائش ثقات لكن هذا الفن وهو فن الحديث العبر فيه بالأقل القليل يقضي على الكثير هذا من تمام دقة المحدثين واحترازهم وعنايتهم بالحديث النبوي ثقة حافظ عن إمام حجة عن إمام متقن عن ضعيف عن صحابي ماذا يحكم عليه؟ الضعف العبرة بالأقل العبرة في هذا الفن بالأقل فإذا لابد أن يكون أوصاف الرواه عن مثله إلى منتهى سواء انتهى السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا أو إلى الصحابة فيكون منقوفا أو إلى التابع فيكون مقطوعا واضح؟ فيكون إلى منتهى أي إلى أن ينتهي السند لابد أن يتسلسل بهذه لهذا قال عن مثله معتمد في ضبطه ونقله أي هذا الراوي معتمد عند المحدثين يعتمدون على ضبطه على ما ينقله عن أشياخه ما ينقله من الأسانيد والآثار والأخبار والأحاديث وهذا كما سبق يعرفونه ويصبرون حديث الراوي وما يقبلون حديثه إلا بعد الفحص والامتحان والخبرة والنظر في حديثه والتفتيش في في زملائه إلى غير ذلك حتى يقول ابن حبان في ترجمة الظهر بقي بن الوليد يقول يعني نزلت الشام وما أريد إلا حديث بقي فقط يعني يذهب يرحل إلى مكان ما يريد إلا حديث راوي واحد إيش يصنع لأن أهل, أهل البلد يعتنون بحديث أشياخهم وبقي بن الوليد شامي قال فجمعته عاليا ونازلا ومن الطبقات وغير ذلك فتبين لي من أين أتي بقية لأن ابن حبان لما نظر في أحاديث بقية ابن الوليد رأى فيها منكارة نكارة واضحة جدا وهو حافظ وهو حافظ كيف الجمع بين حفظ ونكارة قال فتبين لي من أين أتي بقية أتي من التدليس تأمل يعني همة الحفاظ حتى يبرئ عهدة الراوي لأن المدلس قد يسقط ضعيف ويروي الحديث يظهر السند بأنه نظيف ما فيه ثقات وكله مسلسل بالثقات الحديث فيه نكار فأحيانا الذي لا يعرف يحمل النكار على من؟ على الثقة الحافظ وهذا غلط فلما رحل رأى أن أهل الشام يذكرون أحاديث بقية على الأصل بدون إسقاق فتبين له أنه أتي من قبل التدليس وأن النكار كانت من الضعفاء الذين يسقطهم. الدار قطني رحمه الله تعالى يقول في حديث سويد, سويد بن سعيد الحدثاني من عشق فعف فمات مات ميتة جاهلية كان الحفاظ يحملون العهد فيها على سويد بن سعيد الحدثاني مئتي سنة وكثير من الحفاظ يعتقد أن العهد عليه قال حتى نزلت مصر فرأيت أن سويد بن سعيد قد توبع فبرئت ذمته الذمة حملت النكار على على غيره فالشاهد ان الحفاظ يعرفون ضبط الراوي بمقارنة حديث غيره بالنظر في أحاديثه هو من أصوله في معرفة كلام الحفاظ قال لا تتسرع إذا رأيت كلام را... إمام واحد لا تتسرع انظر في كلام غيره انظر في كلام غيره طيب هذه الشروط الخمسة متفق عليها عند المحدثين بخلاف الفقهاء والمحدثين والعبرة بأهل الفن لكن قد يقول قائل كيف يأتي الاتفاق على الشروط ويأتي الاختلاف في التصحيح والتضعيف هذا وارد هذا يصحح وهذا يضاعف مع أنهم على اتفاق بأنه لا يكون الحديث صحيح إلا إذا اجتمعت الشروط الخمسة السبب في ذلك هو الاختلاف في التطبيق يأتي الناظر يقول هذا الراوي ثقه يخالف غير قل ليس بثقة عدلهم فلان لكن جرحهم فلان وفلان الأول يرى أن التعديل مقدم فيمشي حديثه ويحكم على حديثه بالصحة والثاني يرى أن حديثه لا يمشي فيحكم على حديثه بالضعف هم ما اختلفوا في الشروط إنما اختلفوا في تطبيق هل وجدت الشروط الخمسة في الحديث أو لا واضح فلان عن فلان هل سمع أو لم يسمع منهم من يثبت فيحكم على الحديث بالاتصال ومنهم من ينفي فيحكم على الحديث بالانقطاع هم متفقون على أنه لا يحكم على الحديث بالصحة إلا إذا كان متصلا لكن اختلفوا في, شرط في تطبيق شرطي الاتصال واضح هذا نكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم عن نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم